ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآقرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتغفت الساق بالساق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 أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى